والهادي البشير النذير أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أمن الله به الخائف وطمأن به القلق وعلم به الجاهل ونشر به أضواء الحق والتوحيد والإيمان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أما بعد فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الأعزاء طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا والله أسأل أن يجعل هذه الخطوات الطيبة إلى هذا البيت من بيوت الله في ميزان الحسنات في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم هيّى بنا مع سلسلة دروس وعبر من قصار السور ومع اللقاء الحادي والثلاثين من لقاءات هذه السلسلة إننا الليلة على موعد أيها الأحبة مع سورة تهدد الكافرين وتشنع بالماردين وتتوعد الصادين عن سبيل رب العالمين إنها سورة تضمد جراحات المبتلين من الموحدين وترفع من معنويات المبتلين الصابرين إنها سورة نزلت لتضمد جراحات المعذبين في أيام مكة القاسية الذين ألهبت ظهورهم بسياط المشركين الحاقدين إنها السورة التي قال عنها الإمام بن القيم عليه رحمة الله كلمة ينبغي أن تكتب بخط الذهب وتحفظ جيدا إنها سورة تعد كتابا مستقلا في أصول الدين لمن فهمها سورة واحدة تعد كتابا مستقلا في أصول الدين لمن فهمها وعيد ثالثة قال ابن القيم إنها سورة تعد كتابا مستقلا في أصول الدين لمن فهمها فنحتاج إلى أن نفهمها ونعيها وبخاصة في هذا العصر إنها سورة من السور المكية وطبيعة القرآن المكي القوة في الخطاب والشدة في الكلام وهي سورة البروج قال عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج تبدأ هذه السورة كأغلب السور المكية بالقسم الذي يراد به تعظيم المقسم به وتأكيد تحقق المقسم عليه يقسم الرب عز وجل بالسماء ذات البروج قال الحافظ ابن كثير يقسم الله تعالى بالسماء ونجومها العظام واستدل بقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقد اختلف أهل التفسير في تعيين البروج هنا أما السماء فهي معروفة ولا حاجة للتعريف بها فإنها هذا السقف العظيم الذي يحيط بالعالم كله وأما البروج فقد اختلف أهل التفسير في تعيينها يرى الحافظ ابن كثير أنها النجوم العظام وهو قول مروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين وقال بعض أهل العلم البروج السماء ذات الرمل والماء وهو قول سفيان الثوري وقال بعض أهل العلم الخلق الحسن وقال بعض أهل العلم البروج المقسم بها هنا في هذه الآية هي منازل الشمس والقمر هي منازل الشمس والقمر لأن البروج من البرج والأصل أن البروج هي القصور العالية والصروح الشاهقة وهذه المادة أصلها من التبرج او البروج وهو الظهور ولذلك سمي ظهور المرأة بالتبرج فيرى بعض اهل العلم ان البروج هنا هي منازل الشمس والقمر فان الشمس له منازل ينزل فيها والقمر كذلك وهذا هو الذي اختاره الامام ابن جرير وكذلك الامام ابن القيم ورجحه السعدي رحمه الله وهو الصحيح ان شاء الله وذلك أن البروج في الأصل هي القصور العالية كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والسماء ذات البروج والسماء ذات هذه المنازل العالية للشمس والقمر فإن الشمس كما قلت لها منزل تنزل فيه كل شهر وعلى هذا كما قال ابن جرير لها اثنى عشر منزلا تنزل في منزل كل شهر وعدد الشهور اثنى شهرا وأما القمر فإنه ينزل, في كل منزل في ينزل منزلا كل يومين ونصر أو وثلث وبذلك يكون الحساب ثمان وعشرون يوما وله يوما يستسر فيهما والسماء ذات البروج وعلى أي فإن الله تعالى يقسم بهذه الآيات الكونية وهذه المخلوقات العلوية من السماء وبروجها وما أودع الله تعالى فيها من السعة والعظمة فإن السماء سقف كروي لا يعرف يمينه من شماله ولا أوله من آخره قد هذه المخلوقات العظيمة وهي منازل الشمس والقمر وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن, هذا أن لهذا الكون موجدا وأن لهذا الخلق مبدعا فيكون هذا ردا على أولئك الملاحدة الفلاسفة من الطبائعية الذين جحدوا أن يكون لهذا العالم رب وأن يكون له خالق وأن يكون له موجد لأنه لا يمكن أبدا أن تكون تلك السماء الشاهقة وتلك الأبراج العالية والمنازل الرفيعة والكواكب النيرة أن تأتي, أن تأتي من لا شيء فإن لكل موجود موجد وكل محدث حادث وهكذا والسماء ذات البروج قسم من الله تعالى بهذه الأنواع قسم ببعض مخلوقاته العلوية والسماء ذات البروج واليوم الموعود قسم ثان من الله تعالى اليوم الموعود هو اليوم الذي وعد به عباده سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة بإجماع المفسرين كما قال الشنقطي وسمي بذلك لأن الله وعد به, وعد به عباده أجمعين مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم أما المؤمنون فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأما في حق الكفار فإن الله يقول جل شأنه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون واليوم الموعود ولا يكون القسم هنا على سبيل التهديد فقط بل على سبيل تحقيق وقوعه لأن يوم القيامة وعد بها به كلا الفريقين المؤمنون والكفار واليوم الموعود قال ابن القيم وهذا قسم باليوم الموعود وقسم عليه فهو قسم به وقسم عليه لتأكد وقوعه فإن الشرائع جميعا وإن الرسل قاطبة قد اتفقوا على حلوله وعلى وقوعه لأن حكمة الله تعالى اقتضت ألا يترك الخلق سدى وأنهم لم يخلقوا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قسم ثالث من الله عز وجل وشاهد ومشهود قسم بهذين الصنفين وهذين النوعين وأعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في تفسير الشاهد والمشهود على سبعة وعشرين ذكرها أبو حيان وهذا دليل على أن كتاب الله لا تنتهي كنوزه ولا تنفذ معانيه وشاهد ومشهود قال بعض أهل العلم الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة وهذا قول مروي عن علي بن أبي طالب وabi hurيرة وابن عباس وابن زيد وسعيد بن المسيب وغيرهم وقال بعض اهل العلم الشاهد هو الانسان والمشهود يوم القيامة وقال بعضهم الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة وقال بعضهم الشاهد هو الله تعالى والمشهود يوم القيامة والراجح الذي لا مريت فيه وهو الذي رجحه الشمقيطي وابن القيم وغيرهما أن الله تعالى هنا أقسم بالشاهد والمشهود مطلقين غير مقيدين بمعنى ولا بجنس فإنه كل ما يصدق عليه أنه شاهد أو أنه مشهود فإن الله أقسم به فكل عالم ومعلوم وكل راء ومرئي وكل مبصر ومبصر به يعد شاهدا ومشهودا فمن اتصف بهذين الوصفين أو أحدهما فإن الله تعالى قد أقسم به يقول ابن القيم لأن هذا على سبيل التمثيل للتخصيص وبينهما فرق هذا على سبيل التمثيل لا للتخصيص أي مما ذكر من تفاسير المفسرين وشاهد ومشهود لأن كلمة شاهد ومشهود وردت كثيرا كثيرا في كتاب الله إذن يكون المعنى الراجح أن كل من اتصف بصفة الشهادة أنه شاهد أو أنه مشهود عليه قد أقسم الله جل وعلا به فإن الله تعالى ذكر الشاهد والمشهود في كثير من المقامات ذكر يوم القيامة بأنه يوم مشهود قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وذكر كتاب الأبرار فقال إن كتاب الأبرار في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فهو كتاب مشهود وسمى كتابه وكلامه بأنه مشهود فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي مشهودا من قبل ملائكة الليل وملائكة النهار وغير ذلك من المواضع فالقول الصحيح الذي لا مريت فيه ما اختاره ابن القيم رحمه الله وكذلك الشنقيطي وصرح بالميل إليه وكذلك الإمام ابن جرير أن الشاهد والمشهود لا دليل على تعينهما فكل من اتصف بهذاين الوصفين أو قام به هذان الوصفان فإن الله عز وجل قد أقسم به وذلك ليبين تعالى أنه يخلق الأضداد يخلق الشيء ويخلق ضده فإن وجه الارتباط هنا انظروا لهذه الأقسام الثلاثة والسماء ذات البروس قسم بعض الآيات الكونية وبعض ما في العالم العلوي أقسم بأعظم مخلوقاته وهي السماء اتساعا وشمولا وعظمة وأقسم أيضا بما فيها من الأبراج العالية والمنازل التي تنزل فيها الشمس والقمر وأقسم بآظم يوم وأجله إنه اليوم الذي يجمع فيه الله عز وجل الأولين والآخرين الذي يظهر فيه ملك الله تعالى ويقوم فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد وهو مجمع أوليائه وأعدائه واليوم الذي يكون فيه ثوابه وعقابه وجزاؤه وأقسم بالشاهد والمشهود بالرائي والمرئي والعالم والمعلوم بمن يمكن أن يشهد وبمن, يمكن أن وبمن يشهد عليه قال ابن القيم وقد يكون هذا قسما أيضا بالملائكة والرسل فإنهم شاهدون على العباد وشاهد ومشهود فالشاهد الملائكة شهود يشهدون وكذلك الرسل يشهدون على أممهم من أجل أن تظهر الحكمة للخلق والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ثم قال عز وجل بعدها قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قال الحافظ بن كثير والإمام بن جرير وغيرهما من أهل التفسير قتل أصحاب الأخدود يعني لعن أصحاب الأخدود فعلى هذا تكون الجملة دعائية أن الله تعالى لعن أصحاب الأخدود قاتل, قاتل الله أصحاب الأخدود وهناك معنى ثانى أن الجملة خبرية أي أن أصحاب الأخدود قد أخبر الله تعالى عنهم أن النار قد قتلتهم والمعنى الأول أقرب قتل أصحاب الأخدود وقد تعودنا أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم فإن الغاية من القسم تعظيم المقسم به وتأكيد تحقق المقسم عليه فأين جواب القسم قيل إن جواب القسم هنا محذوف والتقدير بعد الثلاثة أقسام لتبعث يوم القيامة ونحو ذلك مما يمكن أن يكون مقدرا وقيل إن جواب القسم في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقيل واختاره الشنقيطي أن جواب القسم هنا قتل أصحاب الأخدود وذلك ليخبر الله تعالى أن لعنته نازل على هؤلاء القوم قتل أصحاب الأخدود لعنوا والحقيقة أن هذه المعاني كلها صحيحة قتل أصحاب الأخدود من هم أصحاب الأخدود؟ اولا الأخدود جمع خد وهو الشق في الأرض وقيل الأخدود مفرد أخاديد والأخدود معروف الشيء الذي يشق في الأرض شقا يسمى أخدودا قتل أصحاب الأخدود وهؤلاء قوم كانوا قوما كفرة فجره كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله وعادوا أولياء الله فإنهم أجبروا قوما منهم قد آمنوا بالله الواحد الأحد وشرح الله تعالى صدورهم للإيمان والتوحيد فأتوا إلى قومهم الذين آمنوا بالله فأرادوا أن يردوهم عن دينهم وأن يصدوهم عن عبادة ربهم فخيروهم بين الكفر والإيمان خيروهم بين أن يلقوا بهم في هذا الأخدود الذي أضرموا فيه النيران من أجل أن يحرقوهم بالنار لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز القهار فخيروهم بين الإيمان أو أن يحرقوهم بالنار ففعلوا بالمؤمنين ذلك فلعنوا وقص القرآن علينا أخبارهم واختلف المفسرون في تعين أولئك القوم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنهم قوم من فارس قد ظهر فيهم نكاح المحارم أي نكاح الرجل لأخته ونكاح الرجل لأمه وكان فيهم علماء فأنكروا ذلك وكان ملكهم ملكا ظالما غاشما كافرا يقر هذه الفضائع وهذه الفواحش فأتوا لهؤلاء العلماء ثم خدوا لهم الأخواديب فخيروهم إما أن تعودوا عن قولكم وفتواكم وإما النار فألقي بهم في النار وله قول آخر أن هؤلاء كانوا قوما باليمن قد آمنوا بالله تعالى فأنكر عليهم قومهم فوقعت بينهم مقتلة وحرب كبرى فظفر المؤمنون بالكافرين في الجولة الأولى ثم بعد ذلك ظفر الكفار بالمؤمنين في الجولة الثانية فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم بالنار وجاءت أقوال الأخرى ذكرها أهل العلم من أهل السير كابن إسحاق وغيره والصحيح أن أصحاب الأخدود هم قوم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم في حديثه الصحيح وهو القول الذي مال إليه ابن كثير وابن جريل والشنقطي وغيرهم أن أصحاب هم القوم الذين قص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبرهم الصحيح وحديثه رواه مسلم وأحمد والنسائي من حديث صهي الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد كان في من كان قبلكم ملك له ساحر وسوف نروي هذا الحديث وهو حديث طويل بلفظه ومعناه حتى نستنبط الفوائد والدروس والعبر فهو المقصود لا مجرد الثقافة الذهنية الباردة لقد كان في من كان قبلكم ملك له ساحر وغالب الملوك في هذه الدنيا يتخذون السحرة ويجعلونهم لهم سدنة وحاشية وبطانة حتى يعينوهم على ظلمهم والمكث في ملكهم القائم على غير أمر الله سبحانه جل شأنه هذا غالب ملوك أهل الأرض كحال فرعون الذي اتخذ السحرة والكهنة من حوله لقد كان في من كان قبلكم ملك له ساحر فلما كبر سن هذا الساحر قال للملك إنه قد كبرت سني وحضر أجلي أي اقترب أجلي فدفع لي غلاما أعلمه السحر أراد أن يحسن لهذا الملك بزعمه فدفع له غلاما يعلمه السحر حتى يخلفه في هذا الكفر وكان هذا الغلام يأتي إلى هذا الساحر ليتعلم منه فمر يوما على راهب أي عابد يعبد الله عز وجل في زاوية على مؤمن بالله على موحد فسمع منه فأعجبه كلامه ونحوه أي هديه وسمته فأعجبه كلامه ونحوه فكان يتأخر قليلا عنده فإذا وصل إلى الساحر ضربه الساحر وإذا عاد إلى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال قل للساحر حبسني أهلي وقل لأهلك حبسني الساحر وهذا كذب جائز لأنه في مثل مواطن الحرب فقال ذلك وفي يوم من الأيام وهو في طريقه فوجئ بدابة فضيعة عظيمة قد سدت على الناس طريقهم أن يجوزوا فقال الغلام اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أمر الساحر فأخذ الغلام حجرا وقال اللهم إن كان أمر هذا الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة فرم الدابة بالحجر فقتلها فكبر الناس وآمن الناس فكانت آية ظاهرة ومعجزة باهرة وكان أيضا يشفي الأكمه وهو الذي خلق أعمى والأبرص وغير ذلك من الأدواء فأخبر الراهب بما يحصل على يديه من الكرامات التي أجراها الله تعالى على يديه بإذنه فقال الراهب أي بني إنك خير مني وإنك ستبتلى انظر إنك خير مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليك لأن المؤمن يسأل الله تعالى دائما العفو والعافية وهذا من باب لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا, إذا ابتلي المؤمن صبر وليس هذا من الجبن في شيء فإذا ما ابتليت فلا تدل عليه قال صلى الله عليه وسلم وكان لهذا الملك جليس عنده قد عمي فسمع بخبر هذا الغلاق فذهب إليه وطرق بابه وأقذ معه مجموعة من الهدايا الكثيرة فقال إني قد سمعت أنك تشفي تشفي الأكمه والأبرص فقال أنا ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال اشفني وعطيتك كل ما معي من الهدايا قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل آمن بالله الواحد الأحد ثم أدعو الله تعالى فيشفيك فآمن الرجل فدع الغلام ربه فرد على هذا الرجل الأعمى الذي فقد بصره عينيه وبصره بأمر الله تعالى فذهب هذا الجليس الذي كان مقربا من الملك فلما رآه الملك قال اي فلان من رد عليك بصرك قال الله جل جلاله قال ربي قال انا قال لا قال من؟ قال ربي وربك الله قال ألك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله جل جلاله فأمر به فصب عليه العذاب وهي طريقة حقيرة يستعملها الذين تأصلت الجريمة في قلوبهم صب عليه العذاب صبا حتى دله على هذا الغلام فأتي بالغلام فقال له الملك أي بني؟ سمعت أنك تشفي الأكمه والأبرص وتفعل كذا وكذا وقد شفيت هذا الرجل قال أنا ما شفيته إنما شفاه الله عز وجل قال من؟ قال ربي قال أنا؟ قال لا بل هو ربي وربك الله تبارك وتعالى فأمر فصب على هذا الغلام العذاب حتى يقر حتى اشتد به ودل على أمر الراهب ودل على مكانه فذهبوا ذهب الجنود كلاب هذا الملك ذهبوا إلى ذلك الراهب في كهفه يتعبد لله تعالى وهو شيخ كبير فأتوا به فأمر هذا الظالم الغاشم أن يوضع في مفرق رأس هذا الرجل المنشار وقال ترجع عن دينك قال لا فشق هذا الرجل نصفي وألقي الشقاه على الأرض ثم قال للأعمى الذي شفاه الله تعالى ترجع عن دينك أو نشقك جزلتين فأبى فشق جزلتين ونصفين ثم قال للغلام ترجع عن دينك فأبى والظاهر كما قال بعض أهل العلم أن, أن لهذا الغلام كانت له وجاهة أن أباه ربما كان مقربا لهذا الملك فأبى أن يفعل به ما فعل بالراهب والرجل الأعمى فقال الملك آمر لجنوده خذوه ثم ارقوا به جبل كذا وكذا فإذا بلغتم به ذروته فإما أن يرجع عن دينه فإذا رجع عن دينه فاتركوه وإلا فدهدهوه أي فأسقطوه فذهب به القوم يريدون أن ينفذوا هذه الجريمة لإرضاء هذا الملك الظالم فلما صائدوا به الجبل وبلغوا به قمته لجأ هذا الغلام إلى ربه بهذه الدعوة العظيمة قائلا. اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت فارتج الجبل من تحت أرجلهم فهد فدهده جميعا إلا هو قد نجى بأمر الله تعالى ثم عاد إلى الملك يلتمس فدخل عليه فقال ما فعل أصحابك قال لقد كفانيهم الله عز وجل فلادى الجنود مرة ثانية وقال خذوه وضعوه في قرقور أي في سفينة صغيرة واذهبوا به إلى البحر فغرقوه فذهبوا به وفي وسط البحر عاد هذا الغلام يجأر إلى ربه تعالى حتى ينجيه من أعدائه وهو يقول اللهم اكفنيهم بما شئ فهاج البحر وما جئ وانكفأ القرقور وانكفأت السفينة فغرقوا أجمعون إلا هذا الغلام ثم عاد إلى هذا الملك يلتمس من جديد فدخل عليه قال ما فعل قال كفانيهم الله عز وجل ثم قال لا اهتدري أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى آمرك حتى تفعل ما آمرك به لن تستطيع لن تستطيع قتلي حتى آمرك بما حتى تفعل ما آمرك به قال وماذاك قال تجمع الناس في صعيد واحد انظر إلى ذكاء الموحد قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع حتى يرى ثم تأخذ سهما من كنانتي وقبل أن وتضعه في كبد قوسك وقبل أن ترسل السهم من القوس تقول بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلتني قتلتني فجمع الناس وصلب هذا الغلام على الجذع كما أراد والناس قد احتشدوا واجتمعوا الكل ينظر مبهوتا وقد وصلت الاخبار اخبار هذا الغلام لهذه الرعيه المستضعفه وكان قد امن منهم الكثير ومنهم من كان في ريب ومنهم من لم يؤمن اصلا ثم اخذ هذا الملك الظالم سهما من كنانته ورما به هذا الغلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب صدغه اي هنا وضع يده على السهم ثم مات فقام الناس يقولون آمنا بالله رب الغلام فأقبل الجنود على ملكهم يقولون ها قد وقع ما حذرت وما خشيت فإن الناس قد آمنوا أجمعون قال إما لا اجعلوا على سكك المدينة وعلى الطرقات الأخاديد خدوا الأخاديد واضرموا فيها النيران ثم اتوا بهم جميعا فمن رجع عن دينه فاتركوه ومن أصر فألقوه فيها ففعل القوم ذلك وخدوا الأخاديد وشقوا الأرض وظلموا النيران ووضعوا الحطب والتهبت النيران ثم جاءوا إلى هؤلاء القوم وكان عددهم كما ذكر ابن إسحاق وغيره سبعون ألفا فجعل الناس يتدافعون وجعلوا يرمون بالواحد تلو الآخر يقول صلى الله عليه وسلم حتى أقبلوا على امرأة لها صبي ترضعه فكأنها تقاعست رحمة به فانطقه الله تعالى وهو يقول لأمه يا أماه اقتحمي فإنك على الحق الله أكبر حديث رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي هؤلاء هم أصحاب الأخدود الذين خدوا هذا الأخدود وهذه الأخدود لمن آمن بالله تعالى أظلموا في تلك الأخدود النيران وأحرقوا أهل الإيمان والتوحيد لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله قتل أصحاب الأخدود لعنة الله عليهم قتلوا وقاتلهم الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود وفي سنن الترمذي بسند صححه الألباني أن هذا الغلام حفر عن مكانه ووجد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي السيرة لابن هشام لا بأس ب... وسند هذا الأثر لا بأس به أنهم وجدوا هذا الغلام قد وضع يده على صدغه فإذا نزعوها ثعب الجرح دم فإذا ردوها أمسكت دمها وعلى يده وفي أصبعه خاتم مكتوب عليه ربي الله فأخبروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فأمر أن يرد إلى دفنه وأن لا يفتح من جديد فهنيئا لهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الاستعار والاشتعال والحطب النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يا لها من حال قبيحة لهؤلاء الذين قعدوا على النار يتفرجون على المؤمنين والموحدين تأكل أجسامهم وأبدانهم لهيب النيران إذ هم عليها قعود تقول العرب فلان قائد على البئر أو على النهر أي على حافته وعلى حرفه إذ هم عليها قعود وهذا يزيد في الشدة في تبكيتهم وتوبيخهم والإنكار عليهم من قبل الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إنهم لم تأخذهم رأفة ولا رحمة ولا شفقة تجاه أولئك الموحدين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى بل أصروا على أن يقفوا وأن يتفرجوا وأن يتلذذوا بهذا المشهد الفضيع مشهد تحريق الساد من آمن بالله الواحد القهار قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي هم على ما يفعلون بتحريقهم شهود شاهدون على ذلك ينظرون بأعينهم راضون بذلك وأي جريمة بعد تلك الجريمة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود شاهدوا هذا التعذيب، وشاهدوا هذا التحريق، رأوا ذلك بأعينهم، وسكتوا ولم ينكروا، ولم يعتبروا بثبات أولئك الذين وحدوا الله، بثباتهم على إيمانهم، بثباتهم على توحيدهم، حيث أنهم لم يتراجعوا، ولم يتلعثموا، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما نقم أصحاب الأخدود من أولئك الذين آمنوا بالله تعالى إلا لهذا الأمر وهذا خرج على سبيل الذنب ويراد به المدح مدح أولئك الذين آمنوا بالله كأنه قال ليست لهم جريمة إلا لأنهم آمنوا بالله تعالى وهذا أسلوب عربي معروف وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وتأملوا قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا ولم يقل ربنا تعالى إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد فهم حرقوهم بالنار على إيمانهم المستقبلي لا على ما مضى من الإيمان وهذا دليل كما قال الشنقطي على ثباتهم على دينهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ولم يقل أن آمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وجاء الله تعالى بهذين الإسمين العظيمين له الدالين على, على صفة العزة وصفة الحمد له وذلك لأنه مناسب للمقام فإن هؤلاء المؤمنين آمنوا بالله تعالى لمقتضى هذين الإسمين وما يحملان من هاتين الصفتين العظيمتين لأن المؤمن يؤمن لهذين السببين يؤمن بالله رهبة ورغبة فرهبة من العزيز ورغبة في الحميد والسر الثاني أيضا أن المقام مقام تهديد لهؤلاء الكفار وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فهو عزيز سبحانه غالب لا يقهر فكأنه قال أن الله إن إنه كان قادرا على نصر المؤمنين والانتقام من هؤلاء الكافرين أصحاب الأخدود وكذلك حميد لمن آمن منهم كما سيأتي في الآية التي بعدها أو الآيات التي بعدها فلهذا ولهذا السر ختمت الآية بهذا الفاصل وبهذين الإسمين العظيمين من لله تبارك وتعالى إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إن هؤلاء الذين آمنوا كان مقتضى الحال أن يكرموا وأن يحبوا وأن يبجلوا لكن أهل الكفر قد قابلوهم بالعداوة ولم يقتصر أهل الكفر على كفرهم بل أعلنوا العداوة لهذا الدين وأعلنوا الحرب على أهله ولذلك خدوا, خدوا لهم الأخاديد وأضرموا لهم النيران من أجل أن يخيروهم بين الكفر والإيمان فثبت أهل الإيمان على التوحيد ثبتوا على العقيدة الصحيحة وعلموا أن نار الدنيا أهون من نار الآخرة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهكذا شأن أعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان إذا ما اشتدت عداوتهم بهذا الدين وأهله فإنهم ينقمون من أهل الحق وهذا على اختلاف الطوائف المعادية الحق حتى ممن ينتسب لهذه القبلة فإن أهل البدع ما نقموا من أهل السنة إلا لأنهم تشبثوا بحذافرها وأرادوا التمسك بها وكل مثل ذلك في أهل الإشراك بالله الذين يصرفون العبادة لغيره ينقمون على أهل التوحيد وتجريد توحيدهم من كل شوائب الشرك وقل مثل ذلك أيضا في الروافض الكذبة الذين ينقمون على أهل السنة في أن جعلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منزلين المنزلة اللائقة بهم وفي تقديم من قدمهم الله ورسوله وتأخير من أخرهم الله ورسوله ينقمون على أهل السنة في محبة الصحابة جميعا والدعاء لهم وقل مثل ذلك أيضا في المعطلة الذين عطلوا صفات الله وأنكروا صفاته وأنكروا نعوت جلاله أنكروا على أهل السنة والجماعة في اثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وقل مثل ذلك أيضا في العقلانيين الذين يتكلمون بلسن العقل والمنطق ويردون ويحقدون وينقمون على أهل الحديث وعلى ورثة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقدمون السنة على العقل والنقل على العقل قال ابن القيم وكل هؤلاء ورثة أصحاب الأخدود ولهم نصيب من نصيب أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد نترك الحديث عن بقية السورة بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول عز من قائل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هكذا أيها المسلمون يوم أن يصير الإيمان بالله تعالى جريمة يؤخذ العبد بها وجريمة يؤخذ عليها يقع به ما وقع بشهداء الأخدود الذين آثروا الآخرة على الدنيا وعلموا يقينا أن نار الدنيا أهول من نار الآخرة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذه هي جريمتهم لم يفعلوا شيئا غير ذلك إنهم ما نازعوا ذلك الملك الظالم في سلطانه وما أرادوا الخروج عليه بل لا لشيء إلا لأنهم بالله آمنوا بالله وكفروا بما سواه وهذا لا يرضي كل طاهوت ممن ينادي بأن يعبده الناس في الأرض ظلما وزورا من دون الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يا لها والله من غرابه قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولا زالت تلك المحاولات متكررة باختلاف الزمان واختلاف المكان عداوة عجيبة بين أهل الباطل وأهل الحق بين أهل الشرك وأهل الإيمان فقديما قال قوم لوط للوط عليه السلام وابنتي ومن آمن معه أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهكذا هنا أيضا لم يكتفي أعداء الله عز وجل بالكفر بل أرادوا صد من آمن بالله عن إيمانه ودينه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر الحميد أي المحمود من قبل عباده الصالحين المؤمنين المحمود على أفعاله وأقواله وشرائعه العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وهذه الآية تؤكد هاتين الصفتين صفة العزة لله تبارك وتعالى وصفة الحمد الذي له ملك السماوات والأرض له الملك المطلق الشامل يتصرف فيه ما كيف شاء بلا منازع ولا ممانع ولا مدافع الذي له ملك السماوات والأرض فكل ملك في هذا الكون خاضع تحت ملكه وسلطانه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله عز وجل على كل شيء شهيد فإنه قد اطلع على أفعال أصحاب الأخدود الذين حرقوا أهل الإيمان اطلع عليهم رأى أعمالهم لم يخفى عليه شيء من أقوالهم وسوف يجازيهم بأفعالهم وجرائمهم والله على كل شيء شهيد لم تخفى عليه خافية تبارك وتعالى رأى ما وقع لأهل الإيمان في هذا الأخدود من النيران ورأى عداوة أهل الكفر والشرك لهؤلاء فكان شهيدا عليهم والله على كل شيء شهيد لا يغيب عليه عنه شيء ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنه سبحانه يبصر دماء أوليائه تسيل يسمع آهات المعذبين وأنين الموحدين وآلام المسلمين إنه عز وجل إنه تبارك وتعالى يبصر الذين يتلذذون بصب العذاب على من قال لا إله إلا الله يبصر الذين يتمتعون بتعذيب من كفر بالطاغوت وآمن بالعزة والجبروت فهو على كل شيء شهيد شهيد على أصحاب الأخدود وعلى, كان وعلى من كان مثل أصحاب الأخدود لا يخفى عليه شيء فيا أيها المظلوم يا أيها المظلوم ويا أيها المضطهد قال ابن عباس فتنوا يعني حرقوهم وهو قول قتادة ومجاهد وابن جرير وابن كثير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوهم بالنار وهناك قول ثاني وهو اختيار الشنقطي وأبو حيان وأميل إليه المعنى أعم من مجرد الإحراق بل يشمل كل من فتن أهل الإيمان لفتنته عن دينه ورده عن إسلامه تشمل هذه الآية وتعم كل من آذى أهل التوحيد وكل من عذب أهل الإسلام من أجل أن يردهم عن دينهم ونحمل الآية على المعنى العام وهو أولى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم عن دينهم بهذه النيران عذبوهم وكذلك بقية من نهج مسلك أصحاب الأخدود ككفار مكة ومن سار على دربهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كل من فتن المؤمنين وكل من فتن المؤمنات وأراد فتنتهم وإبعادهم عن دينهم أو صدهم عن إسلامهم فإنه داخل في هذه الآية سمعت أن بعض الدعاة كان في مطار يوما من الأيام في بلد من البلدان فأبصر من بعيد فنانا مهرجا قد كثرت أغانيه وانتشرت في عالمنا العربي في عالم العربي مع الأسف فحدث نفسه وقال قال قلت في نفسي إنها فرصة ذهبية لا يمكن أن تعوض علي أن أتوجه لهذا الفنان وأن أدعوه إلى الله وأن أمره بالمعروف وأن أنهاه عن المنكر عسى أن يتوب ويأوب إلى علام الغيوب عسى أن يكف شره عن أهل الإيمان فإنه قد صد بأغانيه وبشرائطه وبما يوزع شهريا أو سنويا الشباب والشابات صد شباب الإسلام عن سماع القرآن وكان سببا في فتنة الشباب والشابات بتلك الأغاني الماجنة يقول فذهبت إلي فسلمت عليه. فكأنه وجد منه بعض النفور فقال له إن لي عندك كلمة واحدة أريد أن أسمعك إياها قال وما هي قال اقترب قال فلما اقترب بأذنه قرأت عليه هذه الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فسكت الرجل وتعجب وكأنه لم يفقها في التو واللحظة ثم دفع هذا الداعية إلى الله تعالى رقمه رقم جواله إلي وقال إذا ما احتجت إلي فاتصل على هذا الرقم يقول ثم انصرف فاتصل الرجل بعد ثلاثة أيام يبكي وهو يعلن توبته إلى الله الوحد الأحد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا لله يا للعظمة يا للكرامة يا للرحمة إن الكلمات تتوارى خجلا إنني والله أجد صعوبة في التعبير والتقريب وتعظيم رحمة أرحم الراحمين إنهم الذين فتنوا المؤمنين حرقوهم بالنيران عذبوهم تلذذوا برؤياهم معذبون وها هو الرب عز وجل, الرب عز وجل لا يغلق باب رحمته دونهم ولا يغلق باب التوبة دونهم في وجوههم لذلك قال ثم لم يتوب. يقول الحسن البصري رحمه الله انظر إلى الجود والكرم إنهم قتلوا أولياءه ودعاهم إلى التوبة ولو تاب لتاب الله عليهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يقلعوا عما فعلوه ولم يندموا عما أسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والجزاء من جنس العمل فكأنهم حرقوا المؤمنين بالنار فإن الله يحرقهم بناره ونار جهنم أشد وأبقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مع أن هذه الجريمة كما يقول ابن القيم هي من أكثر الكفر عند الله أن يقتل مؤمن أو موحد بسبب إيمانه وتوحيده أن يقتل إنسان لأنه لا يعبد, الله لا يعبد إلا الله تعالى هذا من أكثر الكفر ومن أعظم الجرائم فقد قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فإذا كانت مجرد المعادات والحقد والبغضاء والكرهية لاهل الإسلام ولأهل الإيمان إعلان للحرب مع الله تعالى فكيف بمن عذب الموحدين كيف بمن سفك دماءهم كيف بمن آلمهم وأوجعهم إن لله وإن إليه راجعون لكن مع ذلك يبقى باب التوبة مفتوحا في وجوه كافة الناس حتى هؤلاء الذين عذبوا أهل الإيمان وصبوا عليهم النكال صبوا على رؤوس أهل التوحيد النكال لو أنهم تابوا لتاب الله عليهم ولغفر ذنوبهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والآية في أصحاب الأخدود وفي كل من فتن أهل الإيمان فهي عامة على الصحيح ثم بعد أن بيّن حال هؤلاء الأشقياء أخبر سبحانه وتعالى عن حال عباده السعداء فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا, ب... آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين رسخ الإيمان في قلوبهم إن الذين أقروا وصدقوا بالأركان الستة للإيمان ولم يقتصروا على ذلك بل عملوا الصالحات وأتبعوا القول العمل وترجموا دعواهم لهذا الإيمان ترجمة عملية ما هو جزاؤهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار الماء الغير آسن واللبن الذي لم يتغير طعمه أنهار, اللب... الخمر الذي لم... أنهار الماء الغير آسن واللبن الذي لم يتغير طعمه والخمر اللذة للشاربين والعسل المصفاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ادعوا الإيمان فقط بل آمنوا بجنانهم وأعلنوا ذلك بلسانهم وفعلوا ذلك بأركانهم فعلوا ما يقتضيه الإيمان بأركانهم فالإيمان قول وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل من الجوارح والأركان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إي والله هو الفوز فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنه قد كثر أن نسمع اليوم عن الفوز فإننا نسمع بين الفينة والأخرى أن الفريق الفلاني فاز وانتصر على الفريق الفلاني بضربات الجزاء وانتصر البلد الفلاني على البلد الفلاني في أي شيء في الهراء في اللعب والمزاح في قضاء الأوقات فيما لنفع فيه هل فاز هؤلاء بالجنة هل نجى أولئك من العذاب لا إذا لا فوز ليس هذا بالفوز إنه فوز كاذب وبطولة كاذبة إنه عار وشنار على أهل الجد وعلى أهل الإسلام ذلك الفوز الكبير هذا هو الفوز الحقيقي أما أولئك الأنواع من الفوز فلا فوز فيها بل هي والله الهزيمة بعينها فإن أهل الإسلام وإن, أهل... وإن شباب الإسلام مع شديد الأسف في هذه الحقبة الأخيرة لم يعرفوا الانتصارات ولم يعرفوا البطولات إلا البطولات في المسلسلات والأفلام إلا في المقابلات الرياضية وليس ذلك بفوز وليس تلك ببطولة بل هي العار والشنار والخزي بعينه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قول وعمل لا مجرد دعوة لا بد من الصدق في تحقيق الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إي والله إنه للفوز إنه من نجى من عذاب الله فقد فاز حقيقة ولا فوز بعده ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز الكبير ثم بعد أن أخبر تعالى عن حال أوليائه المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم فازوا بعالي الجنات ورفيع الدرجات أن بطسه سبحانه وتعالى شديد فقال بعدها إن بطش ربك لشديد قال أبو السعود في تفسيره البطس الأخذ بشدة إن أخذه شديد إن انتقامه من أعدائه أليم إن بطسه بكل طاغية متجبر قد بلغ غايته ولا بطس أشد من بطسه ولا انتقام أقوى من انتقامه إن بطس ربك لشديد فهو سبحانه وتعالى ذو القوة المتين لا يعجزه شيء لا يمانعه شيء لا يغلبه شيء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن بطس ربك لشديد ووالله إننا نرى هذه الآية تتحقق بين الفينة والأخرى في كل من تجبر وطغى وكل من ظلم وعتى فإن الله يبطش به وينتقم منه ويأخذه إليه أخذ عزيز مقتدر بشتى الوان العذاب والنكال أولا أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إن بطش ربك لشديد كما أنه بطش بأصحاب الأخدود فإنه أيضا قادر على أن يبطش بمن سلك مسلكهم وهو سبحانه وتعالى لم يقتصر بطشه على أولئك بل بطش بكل من تجبر على ظهر هذه الأرض إن بطش ربك لشديد ومن أعظم الأدلة على بطشه وكمال قدرته وقوته قوله بعدها إنه هو يبدئ ويعيد انه هو يبدئ ويعيد انه يبدئ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وليست البداية باهون عليه من النهاية وليست النهايه باهون عليه من البدايه فالكل عليه سبحانه وتعالى هين وسهل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وليس باول الخلق اهون عليه من اعادته كما قال الرب عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد وانظروا إلى السياق هذه الأجسام الضعيفة هذه الأبدان النحيفة أبدان الموحدين التي احتولت على تلك القلوب التي أزهر فيها الإيمان لكن شاء الله بقدره وقدرته وإرادته وحكمته أن تعذب بالنيران هذه الأجسام سوف يعيدها سوف يعوضها سوف يردها من جديد إلى قوتها لشهداء الأخدود إنه هو يبدئ ويعيد وقال بعض أهل العلم يبدئ ويعيد يبدئ عذاب أصحاب الأخدود في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة والصحيح ما قدمنا إنه هو يبدئ ويعيد لكن مع أنه شديد البطش وعظيم الأخذ وشديد الانتقام وكمال قدرته وقدرته على الإعادة والبداء فإنه سبحانه, شديد فإنه سبحانه متصف بعظيم المغفرة وواسع الرحمة ومتصف أيضا بالحب لأوليائه وأحبابه ممن وحده وآمن به ولذا قال بعدها وهو الغفور الودود وهو الغفور عظيم المغفرة كثير الستر للذنوب في الدنيا كثير التجاوز عنها في الآخرة لأن هذه هي المغفرة ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة وهو الغفور الودود الودود الذي يتودد لعباده بشتى أنواع نعمه يتودد إليهم عز وجل روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الودود أي الحبيب قال ابن القيم والحق أن هذا الاسم يتضمن الأمرين بطريق الوضع واللزوم فهو سبحانه ود محب لأوليائه وكذلك أوليائه يحبونه قال شعيب إن ربي رحيم ودود فالودود والود أصلا الود خالص المحبة فالله سبحانه وتعالى يحب عباده يحب أوليائه يحب المؤمنين منهم يتودد إليهم بجلب النعم ودفع النقم والنصر والسؤدة والنجاة من النار وهم ايضا يحبونه, يحبونه ويقدمون امره ويعملون بشرعه ويقدمون امره على كل امر وهو الغفور الودود قال ابن القيم وما احسن اقتران هذين الاسمين بعضهما ببعض فان الرجل قد يغفروا لمن يكرهه ولا يحبه قد يسيء أحد إلى أحد فهذا الذي أسيء إليه يغفر للمسيء حتى ولو لم يكن يحبه مثل أن يغفر مؤمن لكافر لكن الله هنا قال وهو الغفور الودود فهو يغفر الذنوب سبحانه ويحب من استغفر وتاب وآب إليه إن بطس ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود بعدها ذو العرش المجيد صاحب العرش المجيد والعرش في اللغة العربية هو السرير الذي يجلس عليه الملك وعرش الرحمن لا يشبهه شيء من العروش وهذا أمر مسلم وبديهي ولا ندري لا ندري عن المادة التي خلق من هذا العرش لكننا ندري أن الله تعالى أول ما خلق من الأشياء العرش وكان خلق العرش سابقا على القلم وهو قول جمهور أهل العلم ذو العرش المجيد إنه العرش الذي استوى عليه الرحمن استواء لائقا بجلاله وكماله إنه سقف هذا الكون كله إنه سقف الجنة قال بعض السلف السماوة السبأ كلها عبارة عن دراهم سبعة في ترس امام العرش الله اكبر ذو العرش المجيد المجيد من المجد والمجد قال العرب كثرة صفات الكمال وافعال الخير كثرة صفات الكمال وافعال الخير ذو العرش المجيد قال ابن كثير ذو العرش العظيم الذي غطى جميع المخلوقات بسقفه ذو العرش المجيد وهنا قراءتان ذو العرش المجيد فإذا كانت بالرفع عادت الصفة إلى الله عز وجل فهو سبحانه المجيد المتصف بالمجد بصفات الكمال ونعوت الجلال وأفعال الخير فأفعاله كلها, كلها خير وهناك قراءة ثانية سبعية صحيحة متواترة ذو العرش المجيد على أن المجد صفة للعرش فإما أن يكون الله عز وجل موصوفا بالمجد وهو كذلك وكذلك عرشه فإنه عرش مجيد عرش كريم عرش عظيم استوى عليه الملك القدوس تبارك وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد وهذه صيغة المبالغة تدل على كمال الإرادة وأنه لا يريد شيئا ربنا تبارك وتعالى إلا كان إذا أراد شيئا فإنما يقول له فيكون فعال لما, لما يريد إذا أراد شيئا وأراد أن يكون فانه لا بد من كونه فعال لما يريد وقوله لما يريد الماهن اسم موصول يشمل تعم أو يعم العموم أفعاله وأفعال عباده يفعل ما يريد هو سبحانه ويفعل ما يشاء وكذلك لا يفعل عباده إلا ما أشاء وما أراد فإن إرادتهم تابعة لإرادة الله تعالى هكذا قال ابن القيم فعال لما يريد وفيه رد على منكر إرادة الله تعالى فيما يتعلق بأفعال العباد فيه رد على القدرية وغلاتهم ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فعال لما يريد آية قرأها الصديق رضي الله عنه وهو يعالج مرض الموت حينما دخلوا عليه وقالوا يا أبا بكر ماذا قال لك الطبيق قال قال لي اني فعال لما اريد رواها الحافظ ابن كهير بسند صحيح فعال لما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فهو سبحانه اراد ان يحرق اولئك اصحاب الاخدود لحكمة اقتضت ذلك فان الدنيا هينة عند الله تعالى والمسألة لحظات ثم إلى جنة عرضها الأرض والسماوات والموت لا بد أن يدركك إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد حوض هناك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد فعال لما يريد ثم بعد ذكر هذه الصفات وهذه الأسماء الحميدة لله عز وجل وهذه الأفعال الحميدة له الدالة على كماله جاء هذا الاستفهام للتشويق لتشويق استماع القصة والربط بين الأمم الطاغية الذين فتنوا المؤمنين فقال هل أتاك حديث الجنود؟ هل جاءك خبر والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن بعده هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك خبر الجنود؟ الذين تجندوا وتعسكروا لحرب الله ورسوله والأولياء المؤمنين هل أتاك حديث الجنود هل أتاك خبرهم ألم تسمع بأخبارهم ثم ذكر أولئك الجنود الذين تجندوا وأعلنوا الحرب على الله وعلى أولياء الله فذكر منهم على سبيل المثال فرعون وثموت فرعون وثموت أما فرعون فإنه أغنى من أن يعرف به فرعون وجعله من الجنود هنا مع أنه لم يكن جنديا قال الشنقطي في دفع إيهام الإضراب عن آيات الكتاب فرعون وثمود بعد أن قال هل أتاك حديث الجنود لأنه كان هو ملك الجند فإن الجند ما تحركوا وما بطشوا وما ظلموا وما سفكوا دماء بني أولاد بني إسرائيل وما عذبوا أهل التوحيد في وقت موسى إلا بأمر فرعون فرعون وثموت فإنه قائدهم الذي يقودهم قادهم في الدنيا ويقودهم يوم القيامة إلى النار وما أمر فرعون برشيده يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فرعون وثموت وقال أيضا عليه رحمة الله في الأضواء إن هناك مناسبة بين ذكر أصحاب الأخدود وفرعون لأن قصة أصحاب الأخدود تشبه تماما قصة فرعون فما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون مثل ما حصل لهذا الغلام مع هذا الملك فإن فرعون ادعى الربوبية من دون الله وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وكذلك قال هذا الملك هذه الفرية في كل مرة حينما قال للرجل الذي رد الله عليه بصرا وقالها للغلام أولاك رب غيري سبحان الله بل ونفس السؤال قد طرحه فرعون على ما شطت ابنته وكذلك محاولة قتل موسى محاولة قتل موسى من قبل فرعون والذي قد فشل فيها مرارا تشبه محاولة قتل الملك لهذا الغلام وكذلك اعتداء فرعون على بني اسرائيل بتذبيح وتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم يشبه ذلك تماما ما فعله هذا الملك بأصحاب الأخدود بقتل جميع الناس وتحريقهم ولم يرأف حتى بهذه المرأة المرضعة ولا برضيعها فانظروا إلى وجه المناسبة سبحان الذي أنزل هذا الفرقان وأما ثمود فأنهم اختيروا في الذكر وقرنوا مع فرعون في سياق هذه القصة لأنهم كانوا أهل بطس وأهل ظلم وتعاظم ولذلك قرنوا في بعض مواضع القرآن كما في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي أي قطعوا الصخرة بالوادي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد فقرنت ثمود وهم قوم صالح بفرعون للمشاكلة والتشابه الذي بين القومين والفريقين التعاظم والاستكبار والطغيان واستضعاف الخلق والعداوة والع... لهذا الدين هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث العساكر؟ كل من مشى في ظل طاغية ينفذ أمره وكان هذا الأمر يعود على اهل الاسلام بالشر عداوة وصدا على الدين فيه شبه من جنود فرعون نعم وهو جندي من جنود الشر هل اتاك حديث الجنود فرعون وثموت بل الذين كفروا في تكذيف سبحان الله رغم ما شاهدوا رغم ما شهده أولئك الكفار في مكة ورغم ما سمعوه عن أخبار الهالكين من أصحاب الأخدود وآل فرعون وقوم ثمود وغيرهم ما زالوا يصرون على الكفر وعلى العناد بل الذين كفروا في تكذيب أي في كفر وعناد وعناء بل الذين كفروا في تكذيب فإنهم كانوا شديدي التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط الله محيط بهم لا يخفى عليه شيء من أمورهم قال ابن القيم وهذا من أعزب العجب أن يكفر العبد بمن هو محيط به آخذ بناصيته يعد جزءا في ملكوته سبحان الله يكفر به يكفر بربه والرب مالك لناصيته محيط به والله من ورائهم محيط ثم رد الله عز وجل على الذين كذبوا بالقرآن وعلى الذين قالوا إن القرآن سحر وهذيان وعلى الذين قالوا إن القرآن كذب وافتراء وأنه سحر وشعر وكهانة ببل التي تفيد الإضراب الإبطالي فقال بل هو قرآن مجيد بل يعني ليس بسحر ليست بكهانة ليس بكذب إنه قرآن عظيم إنه قرآن كريم إنه قرآن مجيد إنه قرآن كامل في كل شيء فهو كلام الرحمن عز وجل إنه لا هو لا هو الذي فيه سعادة البشر في الدنيا والآخرة بل هو قرآن مجيد ثم أخبر الله عز وجل عن مكانه وأنه في مكان لا يمكن أبدا أن تصل إليه أيدي العابثين من الشياطين وغيرهم فقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال مجاهد اللوح المحفوظ أم الكتاب وهو لوح عظيم كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقيل قبل ذلك اللوح المحفوظ كتب فيه القرآن ودون فيه القرآن قيل إنه كتب جملة وقيل إنه كتب تفصيلا إلى إن جميع القرآن كتب فيه من الفاتحة إلى سورة الناس كله في اللوح المحفوظ وقيل ان ذكره فقط أي أن الله ذكر في اللوح المحفوظ أنه سيتكلم به وسينزله على محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت الفلاني بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فهو محفوظ أيضا محفوظ من الزيادة والنقصان من التحريف والتبديل والنقصان والنسيان والزيادة وغير ذلك يقول ابن القيب وهذه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكن أن تتنزل به وأن تصل إليه لا يمكن أبدا فإنه محروس بحراسة الله قال عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقد تكفل الله عز وجل حفظه وما استطاع أبدا وما استطاع أبدا شيطان من الشياطين لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن أن يزيد فيه حرفا واحدا أو أن ينقص منه حركة وإن أهل الإسلام إذا قرؤوه وأخطأ واحد فيهم رده الصغير قبل الكبير فهو محفوظ بحفظ الله وتلك هي والله المعجزة الخالدة التي لا تنتهي إلى يوم القيامة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذه السورة احتوت على وجوه من البديع والبيان احتوت على وجوه من البديع والبيان والفوائد البلاغية أولا الطباق في قوله يبدئ ويعيد ثانيا جناس الاشتقاق وشاهد ومشهود ثالثا المدح الذي أريد به الذنب في قوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد كأنه قال ما أن هذا الإيمان عمل عظيم عنده سبحانه وفضيلة كبرى رابعا المبالغة في قوله تعالى فعال لما يريد وفي قوله وهو على كل شيء شهيد خامسا المقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجرمين فمصير المجرمين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق المقابلة سادسا توافق الفواصل توافق الفواصل بين رؤوس الآيات وشاهد ومشهود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود وهذه من المحسنات البديعية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 وهذه الإضافة توفيد القرب والاختصاص توفيد القرب والاختصاص فإن الله تعالى أضاف العرش إلى نفسه كما يضيف الصفات إلى نفسه مع أن العرش ليس صفة من صفاته فكما أنه يقول ذو الجلال والإكرام ذو القوة المتين فهنا قال ذو العرش المجيد فدل ذلك على أن العرش قد اختص الله به لنفسه سبحانه وتعالى فأبطل قول من, قال على من أول التأويل الفاسد وحرف الكلمة عن مواضعه وقال إن استوى بمعنى استولى وكذلك دل على قربه من الله سبحانه جل شأنه قال وإلا فإن العرش من خلق الله والأرض السابعة من خلق الله ولو كانت هذه الاضافة مجرد اضافة المخلوق الى الخالق على سبيل الاطلاق لكان قوله ذو العرش المجيد كذو الارض السابعة فهي اضافة تقتضي التقصيص والقرب كما ان هذه الصور احتوت على فوائد عظيمة وقد سمعتم الامام ابن القيم ماذا قال فيها ماذا قال قال, قال انها سورة تعد كتابا مستقلا في أصول الدين لمن فهمها لكن من يفهمها كم نسمعها وكم نقرأها يستفاد منها عظمة خلق السماء إذ أن الله تعالى أكثر من الإقسام بها في محكم تنزيله ويستفاد من هذه السورة إثبات أن للقمر والشمس منازل وهي معنى قوله تعالى البروش وإثبات أيضا يشتفاد من هذه السورة إثبات إتقان الله تعالى للخلق وأن هذه الكواكب وهذه الأجرام السيارة النيرة كلها تدور في فلك على نحو قانون لا يتغير ولا يتبدل وفق قانون إلهي لا يخرج كوكب ولا نجم ولا شمس ولا قمر عن مداره إلا بإذنه سبحانه ويستفاد من هذه السورة عظمة يوم القيامة وأنه لا بد من تحققه ووقوعه فإنه اليوم الموعود ويستفاد من هذه السورة أن كل من تصف بوصف الشهادة وأنه شاهد قد أقسم الله به وهذا إشارة إلى عظمة الشهادة وأن الشهادة ليست بهينة عند الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وكذلك عظمة المشهود عليه وكثرة المشهود عليه لأن الله تعالى أقسم بكل من اتصف بهذين الوصفين وقام به هذان النعتان وشاهد ومشهود ويستفان من هذه السورة جواز لعن أهل الكفر الصادين عن سبيل الله المعادين لأولياء الله في قوله قتل أصحاب الأخدود أي لعن فيجوز لعنهم لكن هل يجوز تعين شخص بعينه باللعن مثال ذلك هذا فلان بعينه وهو حي يرزق عدو لله ورسوله هل يجوز أن نقول فلان لعنه الله لا يجوز التعين باللعنة لأنه قد يتوب وما الذي أدرانا ولذلك قرر أهل السنة أنه لا يلعن بالتعين بل يقال ذلك على سبيل الإطلاق فلا تلعن آكل الربا بعينه ولا تلعن اكل الرشوة بعينها لا تقول لانسان يأكل الربا يعني انك تلعنه بعينه بل قل لعن الله آكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لعن الله المضيع لفرائض الله لعن الله من صد عن سبيل الله تأتي بذلك على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص على سبيل الاطلاق لا على سبيل التقييد ولا على سبيل التعيل ختل أصحاب الأخدود ويستفادوا من هذه السورة أن الله عز وجل يسلي عباده المؤمنين يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك القصص التي فيها عبرة لأولي الألباب فإن هذه القصص فيها عبرة كما سمعتم ففيها تسلية للصحابة الذين عذبوا ونكل بهم في مكة قتل أصحاب الأخدود يعني كأنه يقول إن الأمر ليس مقصورا عليكم يا أهل الإسلام إن الأمر ليس مقصورا عليكم فلقد عذب موحدون وابتلي مؤمنون وقتل مسلمون والدنيا لا تساوي شيئا عند الله تعالى لكن العاقبة للمتقين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين ويستفاد من هذه السورة أن أصحاب الأخدود هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغلام أما عن وقتهم فقد اختلفت الأقوال والمشهور عن ابن إسحاق أنهم كانوا في وقت الفترة بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم والله أعلم بالصواب وقيل إن هذه القصة تكررت كثيرا ووقع ما يشبهها والصحيح أن أصحاب الأخدود الذين قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا خبرهم ويحتمل أن يكون هناك أقوام قد وقع لهم ما وقع لشهداء الأخدود ويستفاد من هذه السورة فضاعة وشناعة وشناعة من عذب أهل الإسلام ومن آلم أهل الإيمان والتوحيد ومن أوجع الموحد بأي وسيلة بالنار أو بأي وسيلة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم أن مر على غار نمل قد احترق بالنار قال إنه لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار فكل من عذب أهل الإسلام بسبب الإيمان والطاعة والالتزام بأوامر الله فإنه ملعون وإنه وإن بينه وبين أصحاب الأخدود نسبا وقرابة كما قال ابن القيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ويستفاد من هذا من هذه السورة فضاعت النظر ومشاهدة تعذيب المسلمين دون تحريك أي ساكن لأن الله تعالى أخبر ذلك على سبيل التبكيت بهم والتشنيع عليهم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود كانوا ينظرون إليهم ويتلذذون بحالهم ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يثبت على إيمانه وأن لا الله أحدا وأن يخاف لوم لائم. فإنه قد ثبت أقوام على إيمانهم وكلفهم ذلك حياتهم فقولوا لي بالله لمن ابتلي ابتلا أن يسيرا فانقلب على عاقبيه فصدق فيه قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على حافة شيء فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان بالله تعالى أن الإيمان بالله العزيز الحميد تعد جريمة عند الكفار الصادين عن سبيل الله ويستفاد من هذه السورة ثبوت صفة العزة لله تعالى وصفات الله تأخذ من أمور إما أن ينص عليها صراحة وإما أن تستنبط من كل اسم فإن كل اسم لله تعالى دل على صفة وإما أن تأخذ من أفعاله عز وجل ولا تثبت الصفة بالقياس قال أحمد رحمه الله ولا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فنثبت لله صفة العزة من أين أخذنا العزيز وهي عزة اقتدار ومغالبة وامتناع كما ذكر ذلك علماء العقيدة في الكتب التي تكلمت عن الصفات فهو عزيز لا يغلب لا يمانع ويستفاد من هذه السورة أن ربنا عز وجل كهير الحمد فهو محمود في الأرض ولا في السماء